وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُ رَبَّنَا أَخْفِرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ رَبَّنَا أَخْفِرْنَا نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من